إن الحمد لله الحمد لله نحمده والسرعيله والصفر ونعوذ بالله من شعور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يدل الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا <realmente> <أشهد> إله إلا الله وحده ولا شريك له Rane أن velkosti zličalesem Hростim. či siž držim Haji www. 라žim.akti. �ädomeni, da lo svi so ohizudzi nasih, da da to kom Oraj. Irljada so من smo mandodi in我們, bo žensi za aeh, da bihosti, doạj jugaliti amstava therix, da bolizti zelo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 واشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان من الله الرحيم منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لهم ما جاءهم سهم في أمر مريد أفلن ينظوا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما ما ندناها والقينا فيها <تصفيق> رمسي وامتدنا فيها من كل جود تغيير تلوت هم وتقرئ كل الحصير والنخل باسقات لها طلع نظير رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الهول كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وعلى وانير العزموا لاخوان وط واصحاب الهيك والورود تبع انتم كند الرسل فحق وعينا افعينا بالخلق الاول فالهنسين بس من خلق جديد ولقد خلقنا الانسان نعلمه ما ونحن أضرب إليه من الوليد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعلى الشمال قعيد ما ينفض من قول إلا لليه رقيب عتيد Hlo je عذيب شديد قول قريبه ربنا ما اقويته ولكن كان يضلهم بعيد قال لا تختصون بي وقال قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لنا اليوم وما انا بغلا للعديد تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من فلققوا في البلاد هل هم محيص إن في ذلك نبكرى لمن كان له قلب أو أنقى السمع وهو شديد ولقد خلقنا السماع أدبا والسجود واستفع يوم ينادي المنادي من مكاب يوم يسمعون الصيحة للحق ذلك يوم الخروج إما نحن نحيي والميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من وإمام المرسلين وبعد ريوها المسلمون إن الحديث عن أهوال يوم القيامة وما يقول فيه من مشاهد وأحوال لمن عزل عمور التي تنهل القلوب وتنهل أعلم وتزهل في هذه الدنيا وسطرفها وحطامها قال سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يؤلمون من هذه الأمور العظام التي تكون في ذلك اليوم الشهود والأشهاد على العبد نفسه يوم القيامة فإنهم يشهدون على عمله في الدنيا شهادة حق وصدق كأنها ربي عين وهؤلاء الشهود الذين كثموا وتنوعون منهم أهل الشرف والفضل كالملائكة والمسلين ومنهم من لا ينطق إنما ينطقه الله سبحانه وتعالى كالحجر والشجر والمر ومنهم القريب من العرب كأهله وعشيرته بل منهم من أقرب ما يكونون إليه جسده وأعواله وأشرح هؤلاء الشهود وأصدقهم رب العالمين جل جلاله قال سبحانه وما تكون في شأن وما تذلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في الكتاب مبين وقال سبحانه مخاطبا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون والملائكة يشهدون بصدق يشهدون على صدق الأنبياء عليه الصلاة والسلام ويشهدون على أعمال العبادة قال سبحانه لكن الله يشهد فيما أنزل إليه أنزلهم بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وقال سبحانه إنا لننصر رسولنا والذين آمنون في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد يعني الملائكة وقال سبحانه وتعالى في سورة بار وجاء كل نفس معها سائق وشهيد قال أبيو المؤمنين عثمان المعفان رضي الله عنه ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله وأخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن أمته تشهد على سائر الهمم وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته الذي هي خير الأمم أو البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ويجيء النبي, النبي ومعه الرجلان ويجيء النبي ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك وأقل فيقال له هل بلغت قومك فيقول النبي نعم فيدعى قومهم فيقال لهم هل بلغكم فيقولون كذبا وسوى لا فيقال من شهد لك فيقول محمد وأمتك فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال هل بلغ هذا النبي فيقولون نعم فيقول وما علمكم بذلك فيقولون أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلّه فصدّقناه قال صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسضى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هذه الشهادة التي أبكت خير البشر صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علينا القرآن قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أقزل فقال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدة وجدنا لك على هؤلاء شهيدا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك الآن يكفيك يبنى مسعود قال ابن مسعود فنظرت فإذا عينان تذرفان إن الكفار الذين طقوا وتجبروا وعادت في هذه الدنيا ليشهدون يوم القيامة على أنفسهم في الكفر بعد أن أنكروا ذلك أول مرة قال سبحانه وتعالى في صورة العام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ويذرونكم لطائر بكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وأخرج الحاكم في المستبرك بسنة صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة عير الكافر بعمله يقول الأشهاد هؤلاء النبي كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين عير الكافر بعمله فجحد وقاصم ويقال له جيرانك يشهدون عليك فيقول ذلك الكافر كذبوا ويقال أهلك وعشيرتك فيقول كذلك فيقال احذفوا في احذفون كذبا وسورا ويظنون أنهم على خير قال ثم يصفتهم الله سبحانه ويشفت عليهم ألزنتهم فيدخلهم النار فيدخ الله سبحانه وتعالى الأعضاء فتتكلم وتشهد بعد أن جحد الكفار أول مرة ثم يشهدون على أفسهم ظنات منهم أن ذلك سي نجيهم ولكن هيهات هيهات قال سبحانه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق حسابهم الحق جزائهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين وقال سبحانه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون روى الإمام المصدم في الصحيح من حديث ألس بن مامكا رضي الله عنه قال كنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فضحك صلى الله عليه وسلم فقال هل تضرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم أضحك من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة يقول يا رب ألم تجرني من الظلم ألم تحرم الظلم على نفسك ألم تحرم الظلم عليك قال فيقول بلى قال فيقول فإني لا أجلس على نفسي إلا شهدا مني قال فيقول كفى نفسك اليوم عليك شهيدا وبيك الكجدينشهة قال ف يست على في على فم ط بأركان وأعضاء القددين قال ف تطك بعمال ثم يخل بين القضين الكلاب فقولعددنا كل مسحف فن كل كن كنت مظل عن كل كن كنت مكك هذا ما جة فيصورة تصير. في ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطق لله لأنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستفرون أن يشهد ما كنتم تستقفون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا فلدكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً بما يعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مدوى لهم وإن يستعتبوا فما من المعتبين وكما تشهد الجوارع على العبد بالمعصية فإنها تشهد له بطاعة روى أبو داود والترمذين عن إحدى المهاجرات واسمها يسيرته رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالتسبيح والتهليم والدقديس فاعقدنا بالأنامر اعقدنا التسبيح بالروس الأصابع فإن أهن مسؤولات ومستنطقات هذه الأنامر التي يسكح بها الإنسان إنها تسأل يوم القيامة وتنطق بحق وتشهد على من سبح الله عز وجل وهدل والأرض وما عليها تشهد في الطاعة والمعصية قال أبو هريرة رضي الله عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا هذه الآية يومئذ تحفظ أخبارها بأن ربك أوحالها فقال أتذرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمن بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها وأخبار النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا رفع صوته بالأمان فإنه لا يسمع مدى صوته إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله عينان يبصر بهما وله رسال ينطق به يشهد على من استلمه بحق يوم القيامة وكذلك أيها المسلمون المال الحرار إذا أنفقه الإنسان أسر فإنه يشهد على صاحبه يوم القيامة في الصحيحين في حديث قويل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة ويكون شهيدا عليه يوم القيامة هذه جملة من الشهود على العبد يوم القيامة عسى أن تكون شاهدة لنا لا شاهدة علينا اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وفضأنا وعندنا وكل ذلك عندنا سبحانه اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أن أستغسرك وأتوب إليه